Bismillahir rahmanir rahim Ya ayyuhal muzammil illa qalila nisfahu aw anqus minhu qalila aw zid 'alayhi wa rattilil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 وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَلا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا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 فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَا نَشِيبًا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا INNA RABBAKA YA'LAMU ANNAKA TAQUMU ADNA MIN THULUTAYN-LAYLI WA NISHFUHU WA THULUTHUHU WA QA'IFATUN MIN ALLADHEENA MA'AK. WALLAHU YUQADDIRUL-LAYLA WA n علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضعبون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله اقراؤوا ما تيسر منه واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لانفسكم من خير عند الله هو خيرا واعظم Inna Allah ghaforun rachim